يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوَاك فعدلك في اي صوره ما شاء اركبك كلا بل تكذبون بالدين